افَلَا نَظَرٌ إِلَيْكُمْ الذِّكْرُ صفحاً أَنْ أَنَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بقشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماعات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 نا وجدنا آفانا على أمته وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال متعفونها إِلَّا قَالُوا مُطَّرِفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا أَفَا أَنَّا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ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 119. <تعبدون> إلا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما استعثوا هؤلاء وافهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرون وإن به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على وجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 ناس امه واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يستكنون وذخرفا وإن كل ذلك لما مَتَاعُ الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمستقين ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيُحَرِّضُونَهُمْ عَلَى السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ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 أَوْرِ نَا أَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرٌ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَعْصَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَعْصَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأْنِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وقالوا يا أيها الساحر اجعلنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَا يَسْلِمُ الْكُمْ الْصَّرَّ وَهَذِهِ الْأَنْهَاءُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْ لَأُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَىٰ مِنْ ذَهَبِ الْأَوْجَاءِ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ أَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا إِلَّا هُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَقْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَهُ وَمَثَلًا لِلآخِرينَ وَلَمَّا قُرِبَ بَنُو مُوَيَّمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ذنها في وَأَكْوَادٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم لَا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكُمْ قَالَ إِنَّكُمْ مَا تِثُلْ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ أَمْ أَبْرَمُ أَمْ رَأَى فَإِنَّهُمُ بَرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنْ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعجون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم